إلى متى يجرح قلبي بتوجع إلى متى والصبر ما لامات حد إلى متى ما للخطى درمقنا إلى متى الأسئلة ما لامات إلى متى يجرح قلبي بتوجع إلى متى والصدر مال الخطأ رموك نعب الى متى الاسئلة مالا ما هو الدمع للعين الرجاع ولا يطيح وتلحقه راحة الياك ولا يضيح وتلحقه راحة اليد وش عدلو حتى على القاعة الوكّة أهم شيء إنه نشاف بعد الغد إلى يا جرحكا ومي بتوجع متى وصلنا للمحاك إلى متى Ir la matai.